المناقشة الثالثة. انه لا ريب في حرمة عقوق الوالدين ما دلت عليه رواية عبد العظيم الحسني حديث اثنين باب ستة واربعين من ابواب جهاد النفس حيث دلت على أن عقوقهما من الكبائر ولكن الكلام في أن الإحسان الذي ورد الأمر به كما في الآية الشريفة وضالدين إحسانا هل أن المراد بالإحسان هو عدم العقوق يكون مقابلا للعقوق تقابل الملكة والعدام وحينئذ إذن فالمطلوب شرعان هو ترك العقوق والإحسان إنما هو عقلان لكونه تخلصا من المحرام أو أن المراد بالإحسان عنوان وجودي مقابل للعقوق تقابل الضدين كما هو الصحيح وحينئذين فعندنا حكمان شرعيان وهما حرمة العقوق ووجوب الاحسن فبناء على الاحتمال الثاني وهو مطلوبية الإحسان في حد ذاته هل أن المراد بالإحسان الجميل الابتدائي كما في قوله تعالى إن الله يأمر العدل والإحسان والمقصود به كون الولد في مقام العطف. والرحمة ابتداء منه بالنسبة لأبوائه سواء صدر منهما أمر أم لم يصدر أو أن المراد بالإحسان هو حسن المعاملة معهما بمعنى أنه تعامله معهما حسنان، لا انه يجر عليه ابتداء ان يكون في موضع العطف والرحمن وبنا ان على الاحتمال الثاني فقد يقال بان مقتضى الاطلاق وبالوالدين احسانا انه يجب على كل ما يعد عسنا في التعامل مع الأبوين ومن ذلك استئذانهما في فعله حجه وصومه والنتيجة وجوب استئذانهما في حجه وإن كان بالغان وقد يدعى أن الدليل على ذلك مضافا للإطلاق معتبرة أبي ولاد الحناط حديث واحد باب اثنين وتسعين من أبواب أحكام الأولاد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا ما هذا الإحسان فقال أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألك شيئا مما يحتاجان إليه وان كانا مستغنيين اليس يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الى ان قال ولا تملأ عينيك من النظر إليهما الا برحمه ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما ولا يدك فوق ايديهما ولا تقدم قدامهما ويلاحظوا على ذلك اولا ويمكن الاستدلال ان الامام فسر الاحسان ان الامام فسر الاحسان ب بأمور تشمل ان لا تكلفهما ان يسالا شيئا أن لا, ان لا تتقدم قدامهما يعني فسر الاحسان بادنى انواع التعامل مما يكشف عن مطلوبيه جميع انواع الاحسان ويلاحظ عليه اولا القاطع بعدم اراده الاطلاق والا لحرم مخالفة أمرهما حتى في زواج الشخص أو في في زواجه أو في فيه العلم أو في كثيرا من المستحبات مع أنه لا يقول بذلك أحد إذن فالمرجع هو القدر المتيقن من الإحسان والقدر المتيبطنين أن لا يخالف أمرهما الصادر على سبيل الشفقة كما ذكر السيد في المستمساك في باب كافر حيث إن أمر الوالدين قد يصدر بداع الشفقة على الولاد وقد يصدر بداع النصح القدر المتيقان من الاحسان المطلوب عدم مخالفه امرهما الصادر على سبيل الشفقات والعاطف <تصفيق> الاطلاع، الاطلاع، فعل العمل بالاطلاق هذا لا يمكن، لأن، لأن، قلنا بالي، وهو هذا مو دليله، شو بس خلاف، الخلاف المرتكب في الطلاق، أي مرتكب، كأن البعض صرح حبيانه في كل المستحبات إذا لزم إذا لزم الأديا وحتى العقوب، إذا لزم الأديا شيء آخر، ليس كلامنا في العقوق قلنا فرق بين خرمة العقوق وبين وجوب الإحسان لأننا كلامنا في واجب آخر غير خرمة العقوق كلامنا الآن لا أن مخالفتهما لا توجب أذيتهما أصلا شيء ما يتأثروا م. هل مع ذلك يجب الاحسان في التعامل معهما بمعنى إطاعة جميع الاوامر الصادرة منهما ما يتزم بهذا إلا برقصة تعالى خلافة ما يلتزم بذلك أحد فإذا لم يلتزم بذلك أحدون إذا نقطع بأن الإطلاق ليس مرادا جدي إذا الإطلاق ممراد جدي يرجع للقدمة إلا هناك دليل ولم يلتزم به أحد يأتي غير من الإطلاق عدم الالتزام بقيد الاصطلاح بلا اشكال مثل ارتكاز المتشرعي يقيد المتشرع. الابطلاقات اذا لا يوجد ارتكاز متشرعي على خلاف ذلك كما قال هناك الالتزام بالعدم لعله هناك فيه حلال وحرام الالتزام بالعدم نعم كلامنا الالتزام بالعدم يعني الفقهاء يلتزمون بعدم الوجوب في هذه الموارد لا يجب عزن. لو ان اباظ قال له لا تتزوج لا تتزوج لا تتجول من فلانة لا لا تطلب العلم طب عندك علم كتابي الارتكازات يعني هذا من شم فقهاه شيخنا مرتكزات الفقهيه صارفة عن العمل بالاطلاقه هل يمكن العمل بالاطلاقات مع كون الاطلاقه مصادما لمرتكز الفقهي فلا عمره عن، يخرج عن القاصم ولازم بالإطلاق في موارد ما دل دليل على عادني. دليل عادم عزّ في مو دليله. هذا لي، هذا ليس لغو ضابط. في هذا المورد لا يتزمون، في هذا المورد لا. بالنتيجة أن لق لأف... أن أن الفقهاء لم يعملوا بهذا الاطلاق هذا اللي أريد قوله. فقام يعملوا بهذا الاطلاق قام يعملوا بهذا الاطلاق إذا نحن يكون عندنا مجمل دنيا. فنرجع إلى القدر المتابق لم يقل بها أحد أنت كان يعني أنتم هكذا تريدون هل هي المتفزات مم. وثانيا ليست ليست كإذانهما الهمور ليس عدم ليس عدم استئذانهما في الأمور منافيا لحسن التمول إذ المطلوب أنه إذا تعامل معهما فليحسن المعاملات وأما أنه يجب عليه ابتداءا استئذانهما في أموره فهذا مما لا يقتضيه حسن التعامل وثالثا بان بأن الرواية اجتملت على قرينتين اللتين على الرجحان لا على الالزام الأولى الاستشهاد بالآيات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والثانية اشتمالها على ما يقطع بعدم لزومه نحو ولا تقدم قدامهما فتلخص أن استدل به. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قررن ولا بي سواء معيد لها تقدم قررن على العكس يعني على العكس يتقدم معيد يتقدم مو التقدم ها شلون يتقدم شون يتقدم رواي انه في الليل يتقدم في الليل وهي تفصيل صار ما يبناء بمعان الاخلال تحنا بطريق معيد أن ما استدل به على اعتبار إذن الأب... إذن الأب في حج البالغ من حرمة إذائهما طيوتا من الدليل الثاني الذي استدل به على اعتبار الإذن معتبره هشام ابن الحكام باب عشرة من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فرء أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه إلى أن قال ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ها يحجوا يضطروا بعد الشور ولا يصلي نعد ما صليت عليه ما ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبواي وأمرا والكلام تاره في السناد وتارة في المات وتارة في الدلالات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 بأحمد، مو بأحمد بن هلال عبر تائي، حيث لا طريق لتوثيقه، بل قد يقال جبعته نوراً. لما رواه الكشي كان مما ورد عبارة الكشي هذه كان مما ورد في حقه يعني حق احمد إلى القاسم بن العلاء يعني ورد عن الحجاج عجل الله ورحبه احذر الصوفي المتصنع، احذر الصوفي المتصنع، والتصنع مساوق للكذب عرفان. ولكن سيدنا قدس سره ذهب لتوثيقه لأحد وجهين الأول أن النجاشي قال عنه صالح الرواية جزء الاول من رجال النجاشي صفحة مئتين ماذا مئتين وثمانية عشر تحت رقم مائة وسبعة وتسعين ولكن مع هذا الاستدلال غير كامل لان من تتبع كلمات الرجاليين وخصوصا النجاشي يرى أن التعبير بصالح الرواية لا يراد به التوثيق وإنما أنه لا يروي عن الضعفاء ولا يروي مراسيل، فربما يكون الشخص ثقة، ولكنه غير صالح الرواية، كما في إبراهيم بن هاشم. وربما يكون صالح الروايه بمعنى أنه ملتزم بعدم الرواية عن الضعفاء أو المراسيل ومع ذلك لا دليل على وثاقة لسانه ولذلك نرى أن النجاشي يعطف على تعبير بالوثاقة التعبير بصحة الروايات كما في حديثه عن علي بن رباح رقم ستمائة وسبع وسبعين أو عمر بن رباح حيث يقول كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الروايات مما يكشف عن تغايرهما والسيد نفسه سيدنا الخوفي في المعجم في ترجمات محمد ابن جعفر ابن محمد أبي الفتح رقم عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعين هي رقم الراوي يعني لا لا رقم الراوي توقف في وثاقته في وثاقه محمد وذكر بأن عد العلامه له لأن العلامه عده عد العلامة له من الممدوحين مبني على أصالة العداله مع ان النجاشي عبر عن يعني عن محمد كما نقل السيد نفسه قال حسن الحفظ صحيح الروايه وبإمكانكم بالكمبيوتر أنا ما عرف الكمبيوتر ولا قد طلع شواهد كثيرة في التعبير بهذا التعبير <تصفيق> مع علامته على المثاقات الوجه الثاني للتوثيق ان الشيخ نبنى على مصلكم النشيخ لوثو كذا كان لا يرسل ولا يروي عن بعضه. أطمئندي أنه إذا ما هذا مني صحيح <تصفيق> هذا إذا كان يعني الطريق إذا كان لا إذا كان إذا كان لا يرسل ولا أبدا يسن في مقام الرواية. فإذا كان لا يرسل أساسا ولا يروي عن بعضه لا يروي عن بعضه وهو أيضا لا يرسل. ولكنه لو روى عن المعصوم قد يكذب. إذا كان يروي من مباشرة يعني؟ ماري؟ فما هو الطريق التوثيقي؟ أنا أخبرات مباشرة. الآن نحن الآن نحن بحثنا في وثاقتي وعدم وثاقتي استعنة ابن قلوق ابن عمارا دي مسألة أخرى. هذا هو مباشرة. كلامنا هذا. أذري أقول نحن الآن في توثيق أحمد بن علي لأن هذا مبنى كبرى يعني تلذ عليها رواياته كلها. لا ننظر إلى خصوص حواية وعجم حواية الوجه الثاني للتوثيق أن الشيخ في العداه في بحث خبر الواحد فصل بينما يرويه أحمد حال استقامته وما يرويه حال خطأه وهذا توثيق له اذ لو كان لسانه غير نقي لما صح التفصيل بين حال الاستقامة وحالل ولا ولكنما ذكر معارض بما ذكره الصدوق في كتاب كمال الدين في البحث عن اعتراض الزيدية قال وكانوا يقولون وكانوا يقولون يقصد علماءنا لا هو في رد الزيدية تقول وكانوا يقولون يقصد علماءنا وكانوا يقولون إنما تفرد به أحمد إنه قال فلا يجوز استعماله وهذا الكلام مطلق بمعنى أن الأصحاب لم يفرقوا بين حال استقامته وحال خطئه بل الظاهر من هذا الكلام النظر لما يرويه الاصحاب عن حال استقامتي وإلا فمقتب العاده لدى رواتنا التجنب عن من فيه او البراءة من هذا بالنسبة للسناد فتعبير السيد بالمعتبرة غير كام وعما المثن فقد أفاد سيدنا خديس بسرور في المعتمد جيم واحد صفحة ثلاثين أن هذه الزيادة وهي ولا يحج تطوعا لم يروها في الكافي أصوق نفسه في الفقير وإنما رواها في العلال يعني الصدوق كما نقل عنه صاحب الوسائل مما يتنافى مع احراز صدورها مع ان الكافي اضبط من الفقيه فضلا عن العلال ويلاحظ عليه أن مقتضى مسلكه مسلك سيدنا خد بسرور من حجية خبر الثقة الأخذ بهذه الزياده لأنها موضوعا مستقل للحجيات وترجيح الكافي بالأطبقية فرع التعارض ولا تعارض بين من روى وبين من لم يروي هذه الزيادة الزيادة والنقيص ليس تعليس كل زيادة الزيادة المخلة بالمعنى سبق أن أشرنا إليه في ذلك الله هل يدور الأمر بين الزيادة والنقيص هي الزيادة التي إذا وجدت غيرت معنى الرواية وإذا فقدت تغير معنى الرواية اما اذا وددت او فقدت على حد سواء هذا لا يكون من باب التعارض وهذا رواه هذا لم يروي فمن رواه حدة على من, من لم يروي هذا حدم رواه تعلمني كلاما مختبر ماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ما الراوي له الان الراوي له ما رواه الراوي له فلا يستبعد ان احمد بن محمد الا هو قبل العبرتائي ان احمد بن محمد الواقع في, طريقها في طريق هذه الروايه وهو شيخ مشترك بين الكليني وبين الصدوق روى هذه الزيادات لاعلي من بين الكليني و روى هذه الزياده لاحد الراويين عام دون الاخار وان الصدوق حدثها في الفقيه مع انها موجوده لانه رواها في باب الصوم يعني انما حدث فقره الحج لأنه أورد الرواية باب الصوم فحدثها، وفي باب العلاج في باب الحج قالتها. هذا أمر ليس مستبعداً. يعطى كل الرواية إلا فقرة واحدة لأجل أنها ليست سبعة. بلى. لا. شيخنا بدون الوسائل شوف امثال هذا كتبه كل الفقرات لما يذكر شيخنا في الوسائل موجود يحدث الفقر المتنومه غير بذلك يذكر هذا الفقر هذه الفقره بعد الفقره لا ما يقود الى ارقام في بعض الموارد لا يقود الى ارقام يذكر ثم يقول وياتي ما يدل عليه؟ أو, أو يدل على؟ في باب الحج لماذا لمثل فقرات الرواة؟ لماذا لمثل فقرات صن في باب الحج؟ و... الفقرات التي لا لا تعلق لها بالباب في العلاج التزم برواية الأحاديث كاملة. هذا ذنبه في العلاج. هذا ذنبه في العلاج أنه التزم برواية الأحاديث كاملة. وفي الفقير لأنه فتاو لأنه فقير في بمطمئة الرجالة فما على في بباب الصوم لأنها لا تتعلق بباب الصوم أجليس المسكرة حقا وذكر فقرات لا تتعلق بباب الصوم وذكر فقرات الفقير شنو فقرات فقالوا إلا أنه قالوا لا يصوم تطوعا إلا للموسي نعم فقصدي على انه نحن نتكلم في الراوي قبع الراوي قبل لا روى روايه مع الزياده لاحد الراويين وما رواها مع الزياده للراوي الاخر والفقي وصلت له كلا الروايتين اللي مع الزياده واللي بدون الزياده فالروايه اللي بدون الزياده ذكرها في الفقي والروايه المشتمله على الزياده ذكرها في العلم مو اننا نقول بان الفقي حلف الزياده في باب العلم هناك روايتان اكذا بييننا الراوي اللي قبل النبي هو الشيخ شيخ الكليني وشيخ الصدوق شيخ الكليني وشيخ الصدوق روا هذه الروايه طريقين رواها باحد الطريقين مع الزياده ورواها بالطريق الاخر بدون زياده وصلت الى فقيه الروايتين المشتمله على الزياده وغير المشتمله فما لم يشتمل على الزياده ذكره هو فالفقيت لأنه كانت يحدث عن باب الصوم ما اختار الرواية الأخرى اختار هذه الرواية وفي باب العلاء لأنه جعبه على النار عقل الرئيس هذا كان الرواية هذا ليس بعيدا عمره مقبولا وليس في شيء مقبول هل يكفينا الاحتمال هو اللي لازم يثبت ذاك اللي لازم يثبت اللي يريد يحقق التعارض من لا تعارض تعارضه أما المرواقب جثم على من لم يروي وحد في باب الحج في فقه الأرواح أو في هذه الزيادة في باب في العلال باب الفخذ الفقيد باب الصوم ذكرها بدون هذه الزيادة فأما الدلالات